ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئني بعلم إنسان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 امكتم شهداء اذ والساكم الله في هذا فمن اضلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين <سؤال> <سؤال> <سؤال> قُلْ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا قِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس فإنه رجس أم فسقا أُهِلَّ لغير الله به فمن اغطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَمْ أو اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِبَوْئِهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ